أهلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله يسقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلغكم أيكم أحسن عملاه وَلَئِن قُلتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَلَئِن أَخَّرْنَاهُمْ عَنِ الْعَذَابِ إِلَّا أَنَّهُمْ مَّعْدُودَةٌ لَّيَقُولَنَّ مَن يَحْبِسُهُ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ مُحَاقِبُهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَسِعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأْنَسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمًا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمًا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ وَإِنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كبير. فَلَعَلَّ قَتَارِكُم بَعْدَمَا يُحَا إِلَيْكَ وَضَائِقُكُمْ بِإِسْلُوكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيَّ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ نُصٌّ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إن كنتم فإن لم يستطيبوا لهم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وسينتها نروف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبت ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون افَمَن كَانَ عَلَى وَجْهِ رَبِّهِ وَيَذُوقُ حَسَنَةً مِنْهُ فَهُوَ شَهِيدٌ مِنْ قَوْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامُهُ رَحْمَةٌ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَنَارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُفُّ مَرِيئَتُهُ من من إِنَّهُ الْحَقُّ من رَبُّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أولئك يُعرضون على ربه مجقول أشهد هؤلاء إلا إذين كذبوا على الله <تصفيق> هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنقوا ألا الذين صدوا عن سبيل الله ويبغونها يجب وهم بالله وهم كافرون أولئك لم يكونوا مواجهين في الأرض وما كانوا من دون الله من أولياء يضعف لهم العذاب له له وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا منفسهم وظلعهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأكثرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم فيها خالدون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقبطوا يا ربهم أولئك أصعاب الجنة فيها خالدون <تصفيق> مثل الفريقين كذرما والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ رَاضُونَ النَّوَادِي الرَّأْي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قال يا قومي رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا اسلكم عليهما اني لا ائلا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم لا قرب بهم ولكنني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم <تصفيق> ولا اعلم الغيب ولا اقول اني الاء اني ملك ولا اقول الذين تسدري اعيرهم لن ياتيهم الله خيرون تسدري اعيرهم لن ياتيكم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم ان في ذلك اني اذل من الظالمين قالوا يا نوح قد قُلْ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَايْتُ وَهِيَ جَرِيمَةٌ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا يَدْعُونَ وَوُحِيَ إِلَى رُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَبْلِ مِي مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَذَرِ الَّذِينَ يَقُولُونَ افْتَرَيْتُ وَهِيَ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 وَاسْتَاذُوا الْفُلْكَ وكل ما مَرَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ أُمٌّ قَاوِسَ كَرَوْنَ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ وَيُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا فَارْتَنَ النُّورُ وَاللَّحْمُ وقال اركبوا فيها بسم الله ما جرى لها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تدري بهم في موجه كل جبالا برادا نوئمنه وكهفي ما ذلي يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين <تصفيق> قال ساوى قال ساوى الى جوياس من الماء قال لا سم اليوم من امر من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي معك ويا سماء وقلعي وغيظ الماء وقدي الأمر على الجودي وقيل بغل للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قَالَ يَا رَبِّ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعُوذُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ <تصفيق> كيلا ينوه ببسلامي منا وبركاتنا عليك وعلا أمامي ماما كما أمامك سرمت يوم سمي اسمه منا هذا بناليم تلك من أبائه لقي بينه إياه إليك ما كن تتعلمها أن تولى قومك من قبل هذا فصبر إن عاقبت للمتقين وإلى هذه خاهم هذا قل يا قوم يا بطل الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إلا إن أجري إلا على, على الذي فطرني فلا تأخلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم تودوا إليه يرسل السماء عليكم مدرار ويسدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجمين قالوا يا هود ما جئتنا بمينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين <تصفيق> إن قولوا لا تروا بعضا ليتنا بسوء إن قولوا لا طاق بعضا ليتنا بسوء إن قال إني أُسِذُ الله وأشهدو أني بريء مما تشركون من دوني فقيذوني جميعا ثم رتون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من فإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ لَأُتْقِمَّ مَا أُرْسِلْتُ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَوِيَ يَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَذُرُّ الرُّوحَ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَدَّيْنَاهُ دَوْمَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِهِ جَهَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَكَذَّبُوا بِرُسُلِهِ وَأَمَرَ كُلَّ جَبَلٍ أو الذين في هذه الدنيا لا نطوي يوم القيامه الا ان كفروا ربهم الا ابون ذي عاد قوم هود والى ثمود قوم صالح قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره هو انساكم من, واستم... من الارض واستمتعكم فيها فاستغفروه واستمتعوا فيها فاستغفروه ثم تدعوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا جاء صالح قد كنت فينا مرجوهم قبل هذا تنهر أن, أن نعبد ما نعبد أباؤنا وإننا لفي شك مما اعتدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيت مني كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عطيته فما تزيدونني غير تمام وغير تخسير وَيَا قَوْمِ هَذِهِينَ يَقَضُوا اللَّهِ لَكُمْ آجَةً فَذَرُوْا هَا فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوا هَا بِسُوءٍ فَيَأْقُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ وَاغْرُومَ فَقُولَا لَقَدْ طَهُرْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جِئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكُمْ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا صَيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ قَالُوا لَمْ يَغْنُ عَنْهُمْ فِيهَا إِلَّا أَنَّ سَمُودَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ ظَلَمُوا لَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ عَذَابٌ أَلَمْ يَأْتِهِمْ رَس فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُ أَوْلَسْ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَبِيَعْقُوبَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إسحاق قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَعْلَدُ أَنَا عَجُوزٌ عارِضَةٌ عَلَى شَيْخَةٍ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب أن إبراهيم مره وجاءته المصرى جادلنا في قام الوطن <تصفيق> إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَحَلِّيٌّ لَّحَلِيمٌ أَوْ وَهْمٌ نَّدِيمٌ يَا إِبْرَاهِيمَ ارْدَنَ عَادَ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا طَغَوْا سِيءَ بِهِمْ وَطَغَوْا بِهِمْ ذَرَعُوهُ قَالُوا لَا هَٰؤُلَاءِ يَوْمُ عَاصِفٍ Wajah kamu yang melayu rau naileh memang kamu bukan orang yang ada nasihat. Kamu yang kamu mahu layi bana tihuah. Nafhalu lakukan fathna Allah walau takzuni fi ta'fi. Allah semin kumaghlur rahsia. Kalau lakukan lima lana nabi Allah dikemilah hakiki. Inna kalat alam manurid. Kalau قالوا يا لوط إنا رسول ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بكتع من الليل ولا يلتفت, ولا يلتفت منكم أحدون إلا مراتك إنه مصيبها ما أصعبهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَلاَ سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّصَبًّا نِّدَارًا من رَّبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ, من الظَّالِمِينَ ابْعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا يَا قَوْمِ مَن يَقُومُ مِن رَّبِّهِمْ إِنَّا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ وَاحِدٍ ولا تنقصوا المكيال والميزان اني ارىكم بخيل واني ارا وان خوف عليكم عذاب يوم امميت ويا قوم اقموا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خيرن لكم ان كنتم وما انا عليكم بحفيظ قالوا يا سعيب اصلاتك سأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ولا يا قومي رعيتم إن كنت على وياتم من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفهم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاحنا استطعت وما قلت فيك إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قام هود أو قام صالح وما قوم نوط منكم ببعيد فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي أحليم ودود قالوا يا شعيب إن ربي رحيم ودود قالوا يا سعيب ما نفقه كثيرا مما تقول إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لما دمناك وما أنت علينا بعزيز <تصفيق> قال يا قومي رهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراكم سهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوه إني معكم رقيبا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين فلموا الصيحة فأسبحوا في ديارهم جاسمين كل لم فِيهَا <تصفيق> فيها <تصفيق> لا مدلل مدينك ما بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا باياتنا وسوطان مبين الى فرعون فَاتَّبَعُوا أَمْرَ امر وَمَا وما انبث فرعون نبي رشيد يا اودمون امم يوم القيامه فاورده النار وبئس ذلك من أمثال القرآن قصوا عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم لكن ظلموا أنفسهم فما أكلتهم آل يتوهمون التي آل يتوهمون التي يدعون من دونه من دونه لاهم سلم نجاء ربك وما زادهم غير تطبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سديدا إن في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مسهود وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا لِيَزْلِقَ مَن كَفَرَ ۚ يَومَ يَأْتِي لَا تَتَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ سَقِيمٌ وَصَحِيحٌ ۖ فَأَمَّا الَّذِينَ سُقُوا الْحَمِيمَ فَفِي نَارٍ يُغَالُونَ فِيهَا وَصَيْحٌ ۖ قَالُوا بُئسَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَالُوا إِنَّ رَبَّنَا كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وأما الذين صنعوا دوفا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماءات والأرض إلا ما شاء ربه أعطاه أن غير محزوم أعطاه أن غير مجدود فلا تك في مث فلا تك في ميراث مما يعبدها ولا ما يعبدون إلا كما يعبد أباه من قبل وإن لم يفوهن نصيبهم غير منقص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمتهم سبقت من ربك لقذية بينهم وإنهم لفي شك من هذيب وإن كل لما ليوفي أنهم ربك أعمالهم <تصفيق> إنه بما يعملون خبير فاستق منك ما أمرت وما أنت ومعك ولا تتعب إنه بما تعملون مصيرا ولا تركنوا الى الذين لم يتمسكوا بنا وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الحج وواقيموا الصلاة طرفا النهار انه رزق من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين اصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْتُمْ دِينًا مِنْهُمْ وَالطَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هُمُ الْغَرِقُونَ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ أَهْلُهَا مُصْلِحُونَ <تصفيق> ولو ساء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك قال أعطوها ولذلك سخلقهم فتمت كلمة ربك لأملأن نجح النار من الجنة والناس اجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك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 ألف لا أمر تلك آيات الكتاب المبين <تصفيق> إنا أنزلناه قرآننا ربي جل لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص ما أرحيناه إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف اليبي يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والسمص Allah ya bu na yala tak usah suruh ya kalau jauh tika banyak dulu laka kaida ina saytana insan yang dhu mubin wakala jaztabi kerabu kamu yaglim kamu yang taulah hadis yaitim niamatuhu arai kamarah waala ya liyakuba kama atamahala awihim إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ جَاءَ نُوحٌ بِالْهُدَى وَيَقْوَتَهُ آيَاتُ اللِّسَائِلِينَ <تصفيق> إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ حَبِيبٌ إِلَى أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا بَأْسَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَقُدِرَ يُوسُفُ وَأَخُوهُ عِنْدَ رَضِيٍّ يَخْدعون لَقَوْمِ وَجْهُ أَبِيكُمْ وجهه بيكم وتقول من بعده قوم صالحين قال قائل منهم لا تقتل يوسف القو والقو <تصفيق> في غياب الجبل تقتضى من بعد السيارة إنكم فعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لح وإنا له لناسئون أرسلوا معنا قطير طويل له لها قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وخاصوا أن أَنْ الذئب وأنتم عنه غافلون <تصفيق> قالوا لإن أكلنا الذئب ونحن أصبت إنا إذا لخاصرون فَلَمَّا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوا فِي غيابة الجب وأوحينا إليه للا تنب أنهم بعمله هذا وهم لا بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباه ميشان يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا أستيك وترقنا يوسف عند متائنا فأكله الزئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدمين كذبين قال من سورت لكم أنفسكم أوران في جميل والله المستعان ولا ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى ذلوى قال يا بصره هذا قلام وسره بدع والله عليم بما يعملون وشره بثمن بقسيم درهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من وقال الذي اشتراه من وقال الذي اشتراه من, الذي اشتراه من, الذي اشتراه من مصر لم مصر لم راته أكرم مثوى فما سئن فانا وَكَذَلِكَ كما كننا ليوسف في الارض ولنعلمه فهم داوير الاحاديث والله غالب على امره لكن اكثر الناس لا يعلمون اولم <تصفيق> نبلغ رسله اعطيناه قومه الماء وكذلك رزق المؤمنين والراودتهم لديه وفي بيتها عن نفسه <تصفيق> ولا قد همت بي به وهم بها لولا الرءاب ربى كذلك لنصيب عنه حسن اول فحسن انه من عبادنا المخلصين وسطق الباب وقد قميصه منذور والفيا سيدهن الباب واطماجس امن ارض باهل كسوان الا ان يسدا او عذاب اليم ولا هي روضتان نفسين سهلا سهل من اهل Min ahlihainka nak kami suku daging kuling, faksa dakwaan kami nak hidupin. Fakihka nak kami suku daging doring, fakasabat wahyu minas sah dikin. Faklamarah kami suku daging doring, kalainnya minka hidupin, inna hidupin nadi. Yusubar dan ada stafiril dan begin, nakekun timinal وكانت صورتهم في مدينه امره العزيز دراما بدفاتها النفسيه قال تصرفها بان ان نراها في دول ذلالم <تصفيق> <مغين. تصفيق> فَلَمَّا فلما بِمَا بمكر هين ارسل اليهن واعطت لهن متكاما وادت كل واحده منهم واحده منهن سكينا وقالت فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرَنَهُ وَقَطَّانَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَسْبَ ٱللَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِن هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ وَقَالَتْ فَتَٰلَكُمُ ٱلَّذِينَ طُلِنَ فِي وَلَقَدْ رَوَّتُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَسَٰسَمَ وَلَا إِلَٰهَ يُفْعَلُ مَا وَلَا إِلَّا مَنْ يَفْعَلُ مَا أَمَرَهُ وَلَا يُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ ٱصَّٰغِرِينَ قَالَ رَبِّ اسْتَجِبْ لِنَادِيهِ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ إِلَّا وَإِلَى رَفَعَ عَنِّي كَيْدَهُمُ أَصْبُ إِلَيْهِ إِنَّكُمْ مِنَ الطَّيْرِ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِمَّنْ بَعْدَمَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَيْسُنَّهُ حَتَّى حِينٍ وَدَخَلَ عَلَيْهِمْ سِجْنًا فَطَيَّرَ قالا هذوهما اني اراني اعصر خمرًا القالان اخر اني اراني احمل فوقي فوق راسي خبزًا تاكل الطير منه نبئناه بتاويله اننا نراك من المحسنين الا لا ياتيكما طعامن ترزقان الا لم الا نبئكم بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك ما علمني ربي اني طاقم من لا يؤمنون بي لا أمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة عباء إبراهيم وإسحاق وإن عقوب ما, ما كان لنا أن نسرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون <تصفيق> <تصفيق> يا زعب السجن يا رباب المتفرقون قولنا بالله الوحيد القهار لا تعبدون من دونه إلا أسماء أنصمه دموها أنكم وأباكم ما وامن صل اللهم سلطان الحكم لا اله الا الله تعبدوا الا اياه ذلك الديمقيم ولاكن النصر الناس لا يعلمون يا صباح وسيد اما ما رقي ربك خمره واما يخرف يطلب ذكر الطير من راسي قد الامر الذي فيه رسفري يعني وقال الذي وقال, الملع وقال, الملع وقال الملك وقال الملك الملع وقال الملك إني أرى سبع مقرات سيبانية كلهن سبع نجاف وسبع صنبلات من قدرهم الأخرى يا بساد يا أيها الملع أفتوني في رؤيا إن قلتم للرؤيا جتعبرون <تصفيق> قالوا وذقاتوا أحلامهم وما نحن بتأويل الأحلام بعالميا وقال الذي نجا منهما وذكر بعد أمة أنا بنبيكم بتأويله فأرسلون <تصفيق> يسوى الجهة الصديق افتنا في سبع بقرات سمانية يقولهن صبع النجاف وصبع صنبلات القدر واخرى يبسر لعلي يرجعوا إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حطتم فذروها فذعوا فترو في صنبله إلا قليلا مما تأكلهن ثم, ثم يأتي من بعد ذلك صبع صداد كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما فَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ قَالَ الْمَلَأُ اطَّنِ وَهْيَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْرَ الرَّسُولِ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي غَطَّى يَدَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذَا إِذْرَؤْتُنَّ إِذْرَؤْتُنَّ يَا صِبْحَ النَّفْسِ قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوقات قالت المرأة العزيز الآن حسّس الحق أنا رأيته عن نفسي وإنه لمن الصالحين ذلك لتعلم أني لن أقوله للغيب وإن وأن الله لا يجزيك درعاً صدق الله العظيم <تصفيق>